بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نكف عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبره لمن الغافلين وقال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبيد وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاقه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 يقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل إنهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأقاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نس سابق وترقنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أن تب مؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد وهو قال يا بشرى هذا غلام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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشدّه آتيناه حكما وعلم وكذالك نجز المحسنين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 وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا الرَّءَابُ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَ اسْمَعْ جَزَاءَ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما ما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُم وَكُلّنا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمُ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ قال قد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وآكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حيب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 أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم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 وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضعسين وقال الملك إني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 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 كلما قدمتم لهم نَإِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَتُّ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وقال الملك أتوني به فلم جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوه فاسأله ما بال نسوة اللات قطع أيديهم إن ربي بكيدهم عليم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 ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على قزائم الأرض إني حفيظ عليم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 وجاء إخوة يوسف ففدخلوا عليه فعرفهم وهم له ممكنون ولم ما جهزهم بجهازهم قال توني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المُن زيد، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفعلون.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 نني به إلا أي يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة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 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنبه زعيب قالوا تَالَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ أقاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 قال معذَّلَ الله أن أخذ إلَّا ما وجدنا متاعنا عندَهُ إِنَّا إذا اللَّغالي فَلَمَّا استيأسوا منه خلصوا نجيا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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ فَلَسَوْفَ نُعْطِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا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 فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إنه من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ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 ما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا انتم فامدوا قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلم ما ان جاء البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين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 أئتهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعثتو وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما ما أنا من المشركين وما أرسل من قبلك إلا رجال نوح إليه من أهل القرى، أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَضْرُوكَ إِفْكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوْا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عذرة لأولي الألباب